فالشاهد الشهر لا ربما قلت وكذا وهذا الكلام جاء من رجل يفصل بيننا شيء. هو الذي يتقبأ شر التقوى. هذا هذا الكلام لا فلقد من الآن من رجل اسمه عبد الغفور. عبد الغفور هذا يتقبأ أخطاء إخواننا أخطاءه وأخطاء جابر وكلان وألان وهذا الذي يفصل بيننا. يقبل وينشر في الأرض أخطاءهم تنشر. يسكن أنهم يسكن أنهم. لا شيء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 فيها بإعطاق طبق قبيل في وسطة النظر ويأتي لكي أصبحت في شريط ويأتي لكي أصبحت أصبحت أصبحت أصبحت الله فأصبحت الله فالمؤمن ضيج المساعد فالمؤمن ضيج المساعد هو الخان وطاها للنشان وكي وطاها لكي أصبحت الله فإلاك مجمع